قال رحمه الله التمييز اسم بمعنى من مبين نكرة ينصب تمييزا بما قد فسره كشبر أرضا وقفيز برا ومنوين عسلا وتمرا انتهينا من باب الحال وهذا آخر المنصوبات وهو التمييز والتمييز له معنيان معنى لغوي ومعنى الصلاحي ومعنىه في اللغة هو فصل الشيء عن بعضه البعض فصل الشيء من غيره هذا معنى التمييز في اللغة فصل الشيء عن غيره كما في قوله وامتاز اليوم أيها المجرمون أي انفصل من المؤمنين تكاد تميز من الغير ينفصل بعضها من بعض حلقا على الكافرين غيطا عليهم فهذا معناه في اللغة فصل الشيء من غيره وامتاز اليوم أيها المجرمون تكاد تميز من الغيظ فالمعنى الأول انفصلوا من المؤمنين والمعنى الثاني تميز ينفصل بعضها عن بعض تغيظا وأما معناه في الاصطلاح كما ذكر الناظر اسم نكرة متضمن معنى من بيانا لما قبله من إجمال هذا على ما ذكر ابن عقيل رحمه الله وهو تفسير لقوله اسم بمعنى من مبين النكرات فالتمييز هو اسم نكره متضمن معنى من جيء به لبيان اجمال ما قبله لبيان اسم او لبيان اجمال ما قبله مبين النكره فهو جمع الأوصاف هذه اسم ايضا يؤتى به ليبين مبين وهو نكرة أيضا وهو نكرة وبمعنى من هذه حقيقة التمييز اسم نكرة مبين مبين وايضا بمعنى من هذه الأوصاف التي تجتمع في التمييز ومنهم من يعرفه بغير هذا التعريف وينتقدون على ابن مالك رحمه الله هذا التعريف وهو قوله اسم بمعنى من فقالوا بعض التمييز ما يكون بمعنى من هذه الامثله التي ذكرتها نعم نسلم لك أنها بمعنى من اشتريت شبرا أرضا أي شبر من أرض اشتريت قفيزا برا أي قفيز من بر اشتريت منوين عسلا أي منوين من عسل واشتريت صاع تمرا صاعا من تمر يسلم لك أنه بمعنى من لكن هناك تمييز ما يكون بمعنى من فهذا قصور منك هذا قصور من مثل تمييز المحول ليس بمعنى من تمييز المحول عن فاعل أو ما شبهه قاب زيد نفسا ما يقال قاب زيد من نفس ما المعنى مستقيم قاب زيد من نفس وهكذا أيضا ايضا زيد أكثر علما زيد أكثر من علم هذا ما يتاتى البته كما يقول ابي اسحاق رحمه الله تعالى هذا لا يتاتى لا يتأتّل، لذلك أن عليه هذا التعريف، والذي يظهر أنه نعرف نوع خاص من التمييز، وهو تمييز الذات، لأن التمييز انقسم إلى قسمين: تمييز مفرد وتمييز جملة. تمييز مفرد، تمييز جملة. تمييز المفرد يسمى أيضاً تمييز الذات. تمييز الذات. هذا التعريف خاص بتمييز المفرد، وهو ما رفع إبهام اسم قبله مجمل الحقيقة. فهذا ممكن أن نعرفه بهذا التعريف هو اسم نكرة اسم نكرة رفع إبهام اسم قبله مجمل الحقيقة بمعنى من اسم نكرة بمعنى من رفع إبهام اسم قبله مجمل الحقيقة فهذا يكون التعريف خاصني خاص بتمييز المفرد والتعريف العام هو الاسم المبين لما قبله لإبهام ما قبله هو الاسم المبين لابهام ما قبله فيكون هذا عام لتمييز الذات وتمييز كذلك النسبة أما هذا فيه قصور على نوع من أنواع التمييز والتمييز كما تقدم معكم في الكتب السالفة على قسمين تمييز ذات وتمييز نسبة فعلى هذا يعرف بالتعريف العام لا يقيد بمن هو ما رفع إبهام ما قبله هو اسم رافع لإبهام ما قبله إما إبهام الذات أو إبهام نسبة اسم رافع لإبهام ما قبله إما أن يرفع إبهام ذات أو إبهام نسبة كما عرفه بذلك بعضهم فعلى هذا الجواب عن المصنف أن تعريفه اقتصر على نوع من أنواع التمييز فقال اسم بمعنى من مبين نكرة فهذا نعم بالنسبة لتمييز تمييز المفرد فهو اسم بمعنى من تقول اشتريت قفيزا برا أي المعنى اشتريت قفيز من, إش؟ من بر اشتريت صاعا تمرا اي اشتريت صاع من من تمر لكن تمييز المحول عن الفاعل ما يتأتي فيها له شبا الفاعل تقول زيد أو طاب زيد نفسا ما يصرح أن تقول طاب زيد من نفس أو في أيضا محول عن غيره تقول مثلا زيد أكثر علما منك ما يصرح أن تقول زيد أكثر من علم أكثر من علم منك هذا لا تأتى كما يقول هذا الشاطبي رحمه الله اسحاق الشاطبي البتة فعلى هذا يكون تعريفه مقصور على نوع فالحاصل أن التمييز ينقسم إلى قسمين تمييز نسبة وتمييز مفرد يسمى تمييز الذات فتمييز الذات والذي هو تمييز المفرد هو الذي يرفع ابهام اسم قبله مجمل الحقيقة ويكون بمعنى من ويكون بمعنى من يكون الاسم قبله مجمل اشتريت رتما هذا الاسم فيه اجمال محتمل أن الرقم الذي اشتريته اشتريته من السمن ومن العسل ومن غيرهما مما يوزن ومن غيرهما من الاشياء الموزونه فهذه ذات مجمله والمجمل عندهم ما يتوقف فهم المراد منه على غيره فهذا اذا نخذ مجمل يتوق يتوقف فهم المراد منه على غيره فاذا قلت اشتريت رثما ما ندري ايش من هذا اشترى الرجل لانك ما تريد الآلة التي يوزن بها تريد الموزون تريد الموزون اما اذا كان اردت آلة هذا ما فيش لكن تريد الموزون فيقول لنا اشتريت رثما فنحن الان عندنا ابهام ولا ما عندنا ابهام في هذه الذات فهذا المجمل يتوقف على فهم غيره على شيء اخر لأن المبهم حقيقة ما توقف فهم المراد منه على على غيره فاذا قلت اشتريت رفلا زيتا ارتفع الافهام ولا مرتفع ارتفع فاذا هذا تميز ايش يسمى؟ تميز مفرد هو ما رفع ابهام اسم قبله مجمل الحقيقة ما هو المجمل عندهم ما يتوقف على فهم المراد منه على غيره ما توقف على فهم مراد منه. فإذا قال الشخص مثلا اشتريت فدانا أو اشتريت مثلا عشرين عشرين ما ندري عشرين هذه محتمل عشرين كتاب عشرين, عشرين قلم عشرين فإذا قال اشتريت عشرين قلما هل بقي الإبهام هذا ارتفع ارتفع بأي شيء بالتمييز هذا يسمى إيش تميز تمييز مفرد لأنه يرفع إبهام اسم قبله مجمل الحقيقة محتمل لأشياء. محتمل لك فالتمييز يرفع هذا الابهام تفضل هذه مقدمه ان شاء الله نبقي الله